المهدد بالانقراض حيوانا ونباتا قد لا يعلم الجميع أن العديد من أنواع الكائنات الحية سواء من الحيوانات أو من النباتات تنقرض سنويا فالانقراض ليس حدثا فريدا كما قد يظن البعض لكن العديد من الأنواع الأخرى تظهر في الوقت نفسه مما يحافظ على الاتزان والتنوع البيئي في الكون لقد أشار الكثير من علماء البيئة في الفترة الماضية إلى أن هذا التنوع والتوازن البيئي المعهود قد بدأ للأسف في التناقص والاختلال بسرعة كبيرة فهناك أكثر من سبعة عشر ألف نوع من أصل سبعة وأربعين ألف نوع تم انتقاصتها من الكائنات الحية المعروفة الآن مهدد بالانقراض، وذلك حسب ما ورد في تقرير منظمة حماية البيئة العالمية. وهو رقم كبير إذا أخذنا بعين الاعتبار أن لدينا نحو مليوني نوع من الكائنات الحية ما بين حيوان ونبات موصوفة وموسوقة علميا وقد أوضحت الدراسات أن أكثر الأنواع تأثرا بالتغيرات المناخية هي البرمائيات فأكثر من ثلثها مهدد بالانقراض في الفترة المقبلة ويتعرض للخطر نفسه نحو 21% من الثدييات المعروفة لدينا و12% من الطيور وثمانية وعشرون من الزواحف وسبعة وثلاثون من الأسماك النهرية أما بالنسبة للنباتات فالوضع أسوأ حيث تصل نسبة الأنواع المهددة بالانقراض منها إلى سبعين بالمئة